وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْدِلُوا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَأَن تَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَأْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أعوت الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجرهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآفرا من الخاسرين.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 وإن كنتم جنبا فاتطهرون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ما عنفت يمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وعيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله جهداء بالقسط ولا يجرم أنكم قَوْمٍ قوم على ألا تعدنوا، اعدنوا هو أقرب للتقواء والتقوى الله، إن الله فبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.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 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهِ Olfa li maijuad divuku, bidunu bikum, bel-antu, besharum, min, man, halako. Ja rufiro li maijua, ja sha, ja juad divu maijua,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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على عدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فذهب فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون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 فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوري سوءه اخي قال يا ويلتاعجزت ان أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوعة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك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 ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلو أو يسلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وعرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.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 فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنَنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن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 ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسوا في أنفسهم نادمين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ال الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار عنيا وَاتَّقُ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوَّ وَلَعِبَاءَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قل يا أهل الكتاب هل توقمون مننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواه السبيل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 لبيس ما كانوا يعملون، لو لا ينعهم وبيانون والأحبار عن قوّيهم العثم وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يوفق كيف يشاء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 والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا نكفرن عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ عليكم من ربكم.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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كان ياكل الطعام فَنُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ ثُمَّ انظُرْ أَنَّا يُفْكُكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناون عن مكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 Reklarisen abotoitus板en её csükkростä. Rokassin alueella. Eli su complicatedOSTIGB writer. Eläni vetänUun. Ja, HerkesINE al diesel deberip incident 1991, ирin Ιca'in eli yhäinil, etidojien ouijaiduituose, o seatíll抱osti, رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تساؤل وإن, وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبذل لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ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 لا نشتري بي ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله فإن عثر على أنه استحقا إثم فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتي ما ومتدين إن إذا لمن الظالمين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 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا قَالَ لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك.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 وتبرع الأكمه وَالْأَبْرَصَ بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت به إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيددا تكون لنا عيددا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأَمْمَ يَأْلَى هَيْنٌ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ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 ان اعبد الله ربي وربكم وكونوا عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم wa anta alla kulli shi al shahid in t ugdzbu hum fa inna وَإِن ubaduk in t ugdzbu hum fa لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات لهم جنات